وهكذا فإن كانت هذه الألف ثالثة قلبتها يا أن فيها يا التصريف هذا واضح ماهو واضح هذا بالنسبة للأنف إن كانت الثالثة وإن تجد من بعد ثانيه ألف ووجدت من بعد ثانيه ألف سواء كان الثالثة هذه الألف أو رابعة بعد الثاني بعد الحرف الثاني مثل كتاب ودينار هذه الألف بعد الحرف الثاني في كتاب وهي ثالثة وهذه الألف دينار بعد الحرف الثاني وهي رابعة فإن كانت ثالثة كيف نصنع فيها نقلمها يا أن ونضغم فيها يا التصير التصغير فكيف تقول في كتاب وغلام وغزال وليم وكتيب وغزيد <تصفيق> طيب وإن كانت رابعة لا تفعل شي فيها تبقي على ما هي عليه لا تقلم لا, لا تضغم شيئا مفتاح كيف نقول مفتاح هذا الألف ما هي ثالثة مفتاح وإنما هي رابعة ما فيه إضغام ولا فيه شيء نقول مفيتيح مفتاح مفتاح مفتاح نقلبها يأن فقط نقلبها يأن ونأتي به التصغير وكذلك أيضا دينار كيف نقول فيه دونينير دونينير فهذه يا موجودة من قبل تبقى على من هي عليه دي نار وهذه الألف التي هي رابعة نقلبها إيش يا أنا. نقلبها يا أن بها التصغير قبلها نأتي بها التصغير قبلها دي نار نأتي بها قبل هذا فنقل دوني نير دوني نير طيب وأما اليا هذه هي موجودة من قبل. ومثقال أنه ذكر هنا مثقال متيقين وإنما ما تيقل الإضغام إذا كانت هذه الألف ثالثة إن كانت ثالثة ستأتي تصير قبلها وتضعمها في هذه الألف المنقلبة يا كما سمعتها وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه يا أن أبدا ولا تقف انبهوا ياءن سواء كانت هذه الالف ثالثه او رابعه سواء كانت هذه الالف الثالثه كتاب او رابعه دينار مثقال مصباح تغلبها الف ولا تقف لا تتردد في هذا أبدا إذا رأيت هذه اذا رايت بعد ثاني الالف الاسم نريت صغيره اذا رايت بعد ثاني الاسم نريت صغيره الف ثالثه الف ثالثه او فصاعدا تغلبها ألف... ياءن ولا تتردد لا تتردد في هذا الحكم أبدا لكن إن كان الثالثة ماذا تصنع إن كان الثالثة لأنك ستأتي بيئة تصغير قبلها ثانية نعم إن كانت الثالثة أضغمت يا التصغير فيها لأنك ستأتي بعد الحرف الثاني بيئة تصغير فيحصل عندك مثلان فتضغم يا التصغير فيها فتقول كتاب كتيب فالحاصل هذه القاعدة واضحة هذه القاعدة واضحة إن وجدت ألفا بعد الحرف الثاني بعد الحرف الثاني وجدت في الاسم لديت لي تصغيرة ألفا بعد الحرف الثاني تكون ثالثة فصاعدا بعد الحرف الثاني فإنك تقلب هذه الألفية فإن كانت ثالثة أضغمتها فيها أضغمتها التصغير فيها وإن كانت رابعة فصاعدا أبقيت على ما هي عليه كما سمعت في مصلاح ومثقال ودينار ما في ضام ما ي... ربما ما يتأتي لك ضام حين تفصل فتقول ما ذكره رحمه الله دني نير ومصيبيح وكذلك مسيفين هذا معنى هذا البيت نأخذ غيره عندك يا أخي محمد كيف صغر عماد عماد ها عميد أحسن ذا فتغنب هذه الألف تضغي فيها يا التصغير إذن واضح القاعدة واضحة قال رحمه الله وقل سريحين, وقل سريحين لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحماء ولا تغير في عثيمان الألف ولا سقيران الذي لا ينصرف هذا أن ما جاء على وزن فعلان مما ينصرف اسما كان أو صفة فإن ألفه تقنب ياء ما جاء وزن فعلان مما ينصرف من الأسماء مما كان منصرفا من الأسماء فإنك تقنب ألفه ياء كما تفعل في الجمع فتقول في سرحان سريحين وتقول في سلطان سليطين سلطان والمقصود هو ما كانت الألف رابعة فعلا كان مضمون وغير مضمون تقول في سلطان سليطين وشيطان شيطين وهكذا فهذا معنى هذا البيت وقل سريحين سرحان كما تقول في الجمع سراحين الحماء فما كان منصرفا ما كان على أوزن فعلان فإنه يصغر بغلب ألفه ياء كما تفعل في الجمع فإنك إذا جمعت سرحان وهو للذئب وصف أو اسم للذئب فقال له سرحان فإنك تغلبه في الجمع ياء فتقول سراحين وهكذا أيضا في التصغير فعل فتقول سرحان سوري حين فتقلب هذه الألف هذه إذا كان منصرفا سوى كان اسما أو صفة مثل ندمان صفة ندمان تقول نديمين نديمين والاسم مثل سلطان وشيطان وكذلك سرحان سرحان كانه بالفتح رأيته مكسورا لكنه كانه بالفتح سرحان للذئ واللي رأيتم يقسرونه سرحان اسم للذئ ولا تغير في عثيمان الألف وأما ما كان على وزن فعلان وممنوعا من الصرف فلا تغير الألف فيه اسما كان أوصفة ما كان على فعلان مما كان ممنوعا من الصرف لا تغير شيئا فيه تبقي الالف على ما عليه ولا تغير في في عثمان الالف إذا صغرت عثمان اذا صغرت تقول عثيميل عثيمان عثمان اذا صغرت قلت عثيمان سكران اذا صغرت سكيران سكيران لا تغير الالف فيما كان منصرفا لا تغير فيه الالف اي مما فيه الف زائده وقبلها ثلاثة أحرف وقبلها ثلاثة أحرف سكران هذا هو المقصود فعلان أي فيه ألف نون زائدة ألف نون زائدة سواء كان على وزن فعلان أو غير فعلان فما كان منصرفا الذي فيه ألف نون زائدة ما كان منصرفا فإنك تغير ألفة الذي قبل هذه الألف ثلاثة أحرف فما كان منصرفا منه غيرت ألفا كما تصنع في الجمع سرحان أو سرحان تقول صريحين وكذلك أيضا ما ذكرناه أيضا من اسمان سلطان سليطين شيطان شييطين وهكذا وما كان منصرفا مما فيه ألف نونزايدة قبل ثلاثة أحرف مثل عثمان ومثل أي شيء عمران عمران أيضا كذلك هذه أسماء واوصاف مثل سكران فهذا يشتصنع فيه ماذا تفعل في هذا تبق الألف على ما هي عليها لا تغير الألف لا تغير في عثيمان الألف أي ما كان ممنوع من صرف مما على وزن فعلان لا تغير في الألف تبق الألف على ما هي عليها اسما كان أو صفة كما مثل عثمان وسكران فقال يقال عثيمان وسكيران تبق الألف على ما هي عليه. وما كان منصرفا مما كان على نفس الهيئة يعني آخره ألف نون وقبلها ثلاث أحرف تصنع به أن تغير الألف كما تفعل في جمعه ومثل فيه سرحان ويمزاد أيضا سلطان وشيطان قال رحمه رحمه الله وقل سريحان لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحما ولا تغير في عثيمان الألف ولا سقيران الذي لا ينصرف وهكذا الزعيفران فاعتبر به السداسيات وفق ما ذكر وهكذا أيضا لا تغير فيما كان شابه عثمان من ما هو سداسي من الأسماء السداسية التي هي من ست أحرف من ست أح وإن كانت منصة لا تغير الأ فيها وإن كانت مثل زعفران هذه كلمة السداسية والعين والفاء والرا والنون والعاف النون كل من ست أحرف فما كانت من الكنيمة ما كان من كلمات من ست أحر وإ كان منصرفا لا تغير الألف فيه تجعله مثل الممنوع من الصرف عثمان وسكران ما كانت الكلمة فيه سداسية سداسية فإنك أيضا لا تغير ألفه بل تعاملهم عاملة الممنوع من الصرف مثل عثمان وسكران فتقول في زعفران وهو سداسي كما ترون كيف تقول فيه إذا أردت تصغيره زعي فران زعي فران فتبغي الألف على ما هي عليه ومرطبان مريطبان مريطبان تبغي الألف على ما هي عليه ينظر ما معنى مرتبان عندهم وأن لهم يمثلون به على السلاسي مرتبان وهي كلمة السلاسية الحاصل أن الألف هذه قلنوني إذا كان قبلها أربعة أحرف إذا كان قبلها أربع أحرف فإن الإسم صغر وإن كان منصلفا وإذا كان قبلها ثلاث أحرف إذا كان قبلها ثلاث أحرف فإن كان منصلفا الألف النون الزائدتان إذا كان قبلها ثلاث أحرف فإن كان منصلفا فإن كان ممنوعا منصلف惜 تبغى على من هي عليه مثل عثمان ومثل سكران وما كان منصرفاً مما كانت الألف وأنون في قبلها ثلاثة أحرف فإنه تغير فيه الألف ما كان منصرفاً طيب، وما لم يكن منصرفاً؟ متى تبغى الألف على ما هي عليه؟ إذا كان من ستة أحرف نعم وتقول هذه الألف وأنون بعد أربعة أحرف بعد أربعة أحرف فإن كانت بعد أربعة أحرف الألف والأنون فإنك لا تغيره تعامله معاملة ممنوع للصرف كما قال في زعفران تقول زعيفران من غير تغير من غير تغير لهذه الألف وهذا ان شاء الله طمح لكم وهكذا زعيفران فاعتبر أي تعاملهم معاملة عثمان وسكران لا تغير في لأنها كلمة سلاسية وهكذا زعي فران فاعتبر به السداسيات وفق ما ذكر أي كل كلمة سداسية قسى عليه كل كل كلمة سداسية قسى على هذا الاسم زعي فران فهذه قاعدة عنده منصرفا كان الاسم هو ممنوع من الصف ولا يكونوا إلا منصرفا في هذه الحالة لأن الممنوع من الصرف هو فعلان وهذا ما سيكون على فعلان فيه زيادات طيب هذا إن شاء الله نكتفي به أخذنا خمس أبيات تكفينا إن شاء الله فنعيد ونرجع نسأل عند من إذا كان بعد ثانيه ألف فماذا تصنع في هذه الألف؟ تغلب يا أن أحسنت إذا كان بعد الثاني ألف بعد الثاني الكلمة ألف فإن هذه الألف تغلب يا أن ومتى تضغم فيها يا التصغير إن كانت ثالثة هذه الألف أحسنت إن كانت هذه الألف ثالثة أضغمت فيها يا التصغير مثال ذلك وزيل أحسنت في غزال وكتاب وتيب وغنام وليم وإن لم تكن ثالثا فكما سمعت مثقال مثيقيل ما فيه إضغان عندك يا أخي أنت يا عبد العزيز صح؟ عندك عبد العزيز إذا صغرت ما جاء على أزن فعلان أي مما فيه ألف ونون بعد ثلاث أحرف ماذا تصنع فيه إذا صغرت ما فيه ألف ونون بعد ثلاث أحرف على فعلان ما له تصنع من الالف ما الجواب ما عنده ان كان منصرفا ولمتيا ان كما تفعله جمع وان كان ممنوعا من الصرف تبقى على ما هي عليه نظير الممنوع من الصرف الالحق هو عدم القلب ما كان ثلاثيا هذا هو الدرس ما كان ثلاثيا فالف تبقى على ما هي عليه الى هنا